أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع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 وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الرَّحَّامِ لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَني إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ لَيْسَ لَهُ دَاعَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الآخرة. وَأَنَّ مَرْدَنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُشْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُوفِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ الله بصير بالعباد